أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أن يحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان ولقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى